اللهم اهدنا فيمن من وعافنا فيمن في من عاديه وتولنا في من توليه وبارك لنا فيما أعطيه واصلق عنا برحمتك شر ما قضيه إنك تقضي ولا يقضى عليه إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديه تبارك ربنا وتعاليه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 ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبطارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل منوارث لنا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيلتنا في لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاترين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 ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين للأنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا لربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبراض ولا تغذنا يوم القيامة ولا تغذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هد لنا من أزواجنا وذوياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صدارا اللهم واغتم لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واقسمهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى السوق الأبيض من الدنس اللهم من كان منهما حيا فأطم في عمره وأحسن في عمله واقسم لنا وله بقاتمة الأحسان برحمتك يا منان يا ذا الجلال والإكرام ومن كان منهما ميتا فأنزل على قبره شآبه والرحمات وافتح له في قبره متى بطره واجمعنا به في دار كرامتك من غير حساب ولا عقاب برحمتك وجودك وقبلك يا أرحم الواحمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونسف التربى المفروبين واخض الدين علي المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم وفق إمامنا بتوفيقه وأيِّده بتأييده وارزقه البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم رفِّقه ونائبين وإخوانهم وأعوانهم لما فيه خير للبلاد والعباد اللهم وفق جميع أولاة المسلمين للذر والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته واستنصرك فنطرته واستغفرك فغفرت له ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى